Book 2 28 28 28 in die hotel klagtes fil funduq shakwa fi al funduq shakwa distoort werk الدوش لا يعمل الدوش لا يعمل لا يوجد ماء ساخن لا يوجد ماء اي تكلفوا احدا ليصلحه أي يمكنكم أن تكللف أحد يصللحها تارني التي لا يوجد تلفون في الغرفة لا يوجد التيفون في الغرفة ترسني التسي لا يوجد تلفزيون في الغرفة لا يوجد التلفزيون في الغرفة؟ Die Kammer لا يوجد بلكون شرفة للغرفة. لا يوجد للغرفة. Die الغرفة صاخبة. الغرفة صاخبة. Die Kammer الغرفة صغيرة جدا. الغرفة صغيره جدا الغرفة كامر جدا الغرفه معتمه جدا دي لا تعمل التدفئه لا تعمل دي المكيف لا يعمل المكيف لا يعمل تي التلفزيون معطل التلفزيون متعطل هذا لا يعجبني هذا لا يعجبني ديت السعر عال جدا علي السعر غالي جدا اد <تصفيق> ايتس غوت كوپر عندكم ما هو ارخص عندكم ما هو ارخص استار <تصفيق> ا هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا